سورة المسد. سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب تبت يدا ابي لهب تبت يدا ابي وتبى وتبى تبت يدا ابي الاهى وتبى ما اغنى ما اغنى, ما أغنى. ما أغنى. عنه ماله عنه ماله عنه ماله عنه سيصلا نارا سيصلا نارا, <سيصلى ناراً>, <سيصلى ناراً>, <ذا تلهبين> <سيصلى> ناراً> ذات لهب ذات لهب ذات لهب ذات حملاۃ الحطاب حنا يا نهار في جديها في جديها في جديها في جديها في جديها حبل حبل مما سد حبل مما سد حبل مما سد نعيد مره ثانيه ايوه سورة المسد. سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب تبت يدا ابي لهب تبت تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى وما كسبا وما كسبا سيصلون نارا سيصلون وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي, في جِيدِهَا حَبْلٌ مِّمَّا سَدّ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لهب وتبع, وتبع, وتبع ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب سيصلى ناراً ذات لهب ومرأته حاملة الحطب ومرأته في جيدها حبل مما سد, مما سد يلا الصف الاول اقرأ الصورة واحد اثنان ثلاثة بسم الله صف الثاني قف واحد اثنان ثلاثة سنقوم قراءه جماعيه قفوا كلكم قفوا جميعا واحد ومراءة حمالة الحطاب في جيدها حمل من ما سد قراءة ثانية بسم الله and so